يدلها وانا ظني في حقوق الصداقة ما ذخرت ولمكنت العلاقة وانا باملها ومن صبر يقدر وجربت وصبرت وقدرت وان خدعت ببعض الاصحاب ما هو كلها وان خسرت افلاه يبول والاخر ما خسرت غير يدق الخسائر وهي يجل بوح عدر وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنك كود 22 70 77 بوح عبد الله